Bismillah ва 재미 a uh -huh. كذبوا الرسل in love. What should I tell them فَاصْمَنَن بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَكُونُوا بَيْنَ النَّاسِ الْحَقُّ فَكُونُوا بَيْنَ النَّاسِ الْحَقُّ the oh. كَبِيسُ آلِ نَجْتِكَ إِلَى نِعَاجِ وَإِنَّكَ ذودئِ ي النكو خَلييفة تَ في الأوضفَاء قُ بَن الن سف الحق قلا تَك 120. بين الناس في الحق ولا تتبع الأوى فيضلك عن سبيل وَُّ <تصفيق> <تصفيق> <ظن> الذينَ كَفَوْ فَعل <للذين كفروا> though. شياطين كل بناه وظواص Ah <laughs> 三 Fa في ذنوبنا في ذنوبك كثير التدور والشرب وان بهم قصرات وَإِنَّ اللَّهَ يُوَافِي ma Oh! ũ la anh la anh Na Nam